بَلِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْكَ فَلَّتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ وأصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسبل قبل قبل أمياء قبل عليك الصلاة عليك السلام أبو الامبياء وغفت وغفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا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 وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويه الأخاء. أبَلَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ أَبَلَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَفُو عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنة والسنة أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنة